لك يا رسول الله نبد قصائدي لو كان قلب للقصيد فذاك هم هل يقولوا من مقامك شعرةً حتى تطول الذرة الأفاك <تصفيق> ثم انتقل شيخنا حفظه الله تعالى الى الباب الثاني فقال الباب الثاني الاحكام الوضعيه وفيه تسعه ضوابط الضابط الاول الاحكام الوضعيه خمسه السبب والشرط والمانع والصحه والفساد يبقى عرفت الاحكام الوضعيه كيف هي السبب شرط والمانع والصحة والفساد ثاني ما هي الأحكام الوضعية السبب والشرط المانع والصحة والفساد سك الكتاب ها مين يقولها ها فضل السبب الشرق صحة فساد مانع طيب ما هي الأحكام التكليفيه الخمسة اللي احنا خلصناه ها فضل الواجب مستحب والمكروه والمباح والمحرم بس اللي يقول بالترتيب عشان يحفظ ارض ها مين يقولهم ثاني اتفضل محرم مكروه مستحب مباح شوف خرمت معرفتش بس واول واحد الواجب ها الواجب المستحب الحرام الم... مكروب المباح احسن طيب يبقى ندخل للباب الثاني الاحكام الوبائي ان شاء الله انفطار الساعة الساعة ان شاء مستم حدش ايه يقضي يفكر كتير وقول طبعا اكلونا طعم وما يفطرون امتى تبفي ولا ما فيش وي ويسلح ويسيب الدرس مركز معاه ان شاء الله ساعة التاسعة خلاص ابشان يشرب شيء? شيء يجب لكم شيء ما تخفوش شاين. طيب. قال هذه الاحكام اللي ولا هي الخلس. سيبدأ المصنب حفظ الله في بيانها حكم حكم. معه. الضابط الثاني. السبب. ما يلزم من وجودي من وجود ويلزم من عدم العدم. السبب. هو العلامة ويطلق على الحب ويطلق على الباب لكن هنا المقصود العلامة واستناحة الوصف الظاهر المنضبط الذي جعل مناطا لوجود الحكم بمعنى صلى الله عليه وسلم الله. جعل الشر من يعطيني سبب، ها؟ من يعطيني سبب، فضل، أحسن. وغروب الشمس سبب له، دسلاط الايه؟ المغرب وإفطار الصلاة. يبقى غروب الشمس سبب. قال المصنف ما يلزم من وجوده الوجود. يبقى إذا غربت الشمس وجب صلاة المغرب وافطر الصلاة ويلزم من عدمه العدم طيب إذا لم تغرب الشمس ها؟ لا تجب صلاة المغرب لذلك طال اليوم أو قصر يتعلق الأمر بالإيه مغرب الشمس ما نقول احنا نصوم 12 ساعة ولفة لا متعلق الصيام بايش بالسبب والسبب ايه غروب الشمس ماذا غربت ممكن في مرة تصوم 16 ساعة وفي مرة تصوم 11 ساعة صح ولا لا ليه لان سبب الافطار من الصيام هو ليه الغروب فاذا غربت الشمس افطر الصائم او وجبه صلاته يبقى ما يلزم من عدمه الوجود ويلزم من عدمه الايه العدم واضح ده بالنسبه للايه للسبب غيره الضابط الثالث الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الشرط حد يذكر لنا بعض الشروط ها؟ الوضوء شرط ليه للصلاة يبقى لو انسان محدث حدث اصغر هل يجوز له ان يصلي الجواب لا لماذا ها؟ لانه غير متوقف ده معنى ما يلزم من عدمه العدم انه لو صلى من غير وضوء فالصلاة ايه كعدمها باطله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه ذكر الساعه حتى يتوضا طيب انسان توضى هل يلزم ان يصلي لا فبالوقت رايح الشغل الساعة 8 بعد ما صليت الفجر وصليت الضحى وكل حاجه نمت شويه قمت اتوضا ورايح الشغل هل يلزمك طالما انك توضعت ان تصلي ولا لا يلزمك لا يلزمك وهذا معنى قوله لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدد يعني لما تتوضى اهيز تصلي صلي مش عايز تصلي ايه تصليش ترشار شرط اخ غير الوضوح استقبال القبلة رجل اراد ان يصلي ها يستقبل قبلة ولا يستقبلها اذا استقبل القبلة حكم الصلاة صحيح طيب لو مش عايز يصلي يستقبل ولا ما استقبلش انت دلوقتي قاعد في الدرس هل يلزمك ان تستقبل القبلة لا بدليل ان اخواننا قاعدين وشهم كده واخونا دول قاعدين وشهم كده واخونا ده قاعد الوشهم كده يبقى يلزم ولا لا يلزم طالما مش هصلي مش لازم استقبل لكن لو انا اصلي في شرط تاني واحنا ما فيش عندنا غير الصلاه مفيش شغل غير في الصلاه لكن يا عاد تشغل في الاملات انهم احسن احسن رجل عنده ماء. مر عليه تسع شهور هل يجب اخراج الزكاة ولا لا يجب؟ لا يجب لكن مر سنة يجب ولا لا يجب يجب اخراج الزكاة يبقى بمرور الحول واجبة الزكاة اذا ما مرش الحول مر تسع شهور وحب يطلع يطلع ولا ما يطلعش عايز يطلع يطلع مش عايز يطلع غيره <تصفيق> الزواج <تصفيق> ايه هو الشرط ده <تصفيق> تمام من الشرع هو من شروط صحه الزواج الولي تمام هل يصح الزواج بدون ولي لو الولي مش موجود يبقى الزواج ايه هو ما يلزم من عدمه العدم ما فيش ولي ما زواج في تمام لكن لو وجد الولي ممكن يزوج وممكن يرفض الزواج صح ولا لا كذلك النيه وكذلك سائر الشروط يبقى الشرط ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم نعم الضابط الرابع الشرط الشرعي نوعان واحد شرط وجوب وشرط صحه الشرط الشرعي في العبادات نوعان شرط وجوب وهو الذي جعله الشرع علامه على وجوب الفعل على المكلف فقول النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاه عليه حتى فلا زكاه فيه حتى يحول عليه الحول يبقى ده اشتراط شرط وجوب وشرط شرعي يبقى من وجوب من شروط وجوب الزكاه مرور مرور الحوض قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ومن رسوله من شروط وجوب الزكاه الإسلام لا زكاة في حد او صبر حتى يبلغ خمسة او يبقى من شروط يجيب الزكاة بدعوذ النصار وهتد في الصلاة يبقى الشرط الواجب هو شرط الالزام المكلف ده الشرط الواجب وكذلك شرط الصحة وهو علامة على وقوع الفعل صحيح لما اسالك على من تجب الصلاه من مين عارف المسلم العاقل البالغ لا خلاص عدم الحيض والنفاس لان الصلاه لا تجب في حال الحيض والنفاس تمام يبقى كم شر 5 سلام والعقل والبلوغ اللي بالك مش التمييز الايه انا بقولك تجد وعدم الحي وعدم الايه النفاس طيب ما هي شروطه صحة بالصلاة زاب شوية بقوا كان تسعة الاسلام والعقل وبدل البلوغ هنزل ايه للتمييز. ودخول الوقت والطهارة وسطر العورة واستقبال القبلة اشتلاق النجاسة والنية خلاص يبقى أنا قد يجب علي التاعي ولا يقع صحيح أن أصلي إلى غير القبل أو أصلي مكشوف العور أو تصلي المرأة حاملة للنجاسه يجب عليها ولا يصح خلاص يبقى ان يقع الفعل صحيحا والفرق بينهما ان شرط الوجوب لا يلزم المكلف تحصيله خلي بالك شرط الوجوب لا يلزم المكلف تحصيله يعني لا يلزمك ان تنبن ولا يلزمك أن تجمع المال حتى تخرج الايه؟ الزكاة الزكاه انما يلزمك إذا جاءك المال حتى تخرج الزكاة فشرط الصحة يلزم المكلف تحصيله يلزمك في الصلاة الطهارة ينتظر حتى دخول الوقت وستر العورة اشتناب النجاسة استقبال القبلة والنية لكن المرأة لا يلزمها عدم الحيض هتعمل ايه هذا امر كتبه الله على بنات قاد خلاص فمتى حاضت او نفست لا يلزمها الصلاة لا يلزمها الصلاة تمام اذا عندنا الشرط شرط وجوب او شرط ايه صحة هذان الشرطان شرطان شرعيان لكن هناك شروط اخرى قال يشترطها الناس ويشروط الايه الجعلية فقال حبيبنا الله الضابط الخامس الشرط الجعلي وهذه التنفيذ ما لم يقال حرفا شرعيا. ما هو الشرط الجعلي الشرط الجعلي هو ما كان مصدر اشتراطه المكلف بمعنى يشترط احدهما على الاخر في عقد بي في عقد ايجار في عقد شراكه في عقد زواج في عقد طلاق في عقد فله شروط تضاف الى الشروط الايه الشرعيه بمعنى رجل تقدم لختمة ابنتك ماشي وتم العقد خلاص وتم تحديد الزواج جاء العريس ليأخذ العزان بتعمل ايه؟ بتمضيه ولا ما عندكش بيقبل بتمضيه على ايه؟ بيلي الجوز وما باش على ايه ولا واحد؟ ان شاء الله تمام ها ده نجي اقوصه على ها طيب على يا عم انا واثق فيه هو متوقع مشكله وصل ايش اكيد مية وخمسين الف جنيه ايه يا عم ده اللي انا جبته واللي انت جبته واللي الناس ما يجيبوش عشرين الف ولا مش مجوتك يبقى انت قابلته ولا لم تقبل قال له باشا انا موافق ازوجك بنتي بس بشر تاخد لها شقه هنا في المدينه قال له باشا ايوه شهرين ثلاثه وبعد كده عايز انقلها للعزبه بتاعك يلز ولا لا يلز لا يلز لا يلز طالما وافقت على الشرط يلزمك اشترط عليك قال لك بشر الا تتزوج على بناته انا عارف الاخوه دول ايه, إيه؟ انا مش مطمن ليه ايوه انا بحبك اه وانتو حالين وهزوجك منك بس انا مش ضمنك يا وقت تصديني كده على وصل انك لو اتجوزت تدفع لبنت مئة ألف قال لي عبد الشيخ والله انا ما صدقت ليت منك وامامي على وصل مئة ألف طمام وبعدين ربنا كلمه وحب يتزوج ايش رأيكم يتزوج ولا لا لا توليت قال اتصح حلال الشرط ده حلال, حلال. حلال. لا لا لا الشرط ده حلال ها حلال وحر روح لغيره تمام لا لسه واجد لو الزواج الثاني في حق نعم يتزوج ويقيم الشرط تمام ها خلاص المراه لها الخيار نعم اه ماشي ما اشمع وما تتجوز باي بايه ما هو ده الشرق مش غير ما يمضو ولا ممنو ولا اي حاجة اهل ما تتجوز عليها عن نماش خلي مالك يا اخوانا قديم من سنة 1913 كان كله كلام كانش في توسيق اصف لا كان في مأزوم ولا كان في بطاعة ولا شهدة ميلاد ولا اي حاجة خلص بالنخط ولا عقد ولا اسيمة ولا وصخة ولا اي حاجة انما كان الموضوع بايه كلام رجال زوجني قبيل شاهد شاهد خلاص طيب انا عايز ازبط ان الاخ ده محمد يجيب اثنين من ازبطه وانه ان ده محمد قوله الكلام اشتنين اشهاد النيدى محمد خلاص وانا اعرف انه محمد من ايه لا يديني فتواه ولا سجل مدني ولا شهاده مولاده ولا اي حد. هو ده كان الاصل فنقول هذا الكلام فنقول المسألة المسلمون على شروطهم في زمن عمر تزوج رجل بامرأة فاشترطت عليه عليه الا ينقلها من دارها ثم بدا لها بدا له ان ينقلها عايز بالبنت قلت له لا انا مشترط عليك لا غصب عنك تيجي انت مراتي مطرح ما اروح ما قلت له لا بس انا مشترط عليك فاختصما الى عمر فقال لها شرطها اشترفت عليه قال له, قال له خلاص لها شرطها كلام ما اجيبش ضايب قال اذا يطلقنا أنا. ما اطلعني من مرة قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط انت كان لك حقه واتنزبت عنه طلب اشترف عليك وانت وفقتي بانت اللي سبت ايه سبت حقك انت تنزلت عن حقك وكثير جدا يا نجلس مثل هذه المجالس اللي نقوله بس اندي بس عشان الناس اندي عشان اخواتي اندي عشان العيله اندي عشان الارض واخونا ويقبص ها وبعد كده يسخن لا خلاص فلذلك نقول ان ال... ليه يا اخواننا لان الزواج الان اصبح تجاره اصبح دخول حرب اصلا ود يوده ورحمة وسكن وكلام من ده كل ده بيدبر بذا وده بيدبر بذا ايه المشكلة يا خلي الزوج يجيب اللي يجيب والزوج يجيب اللي يجيبه وبعد الناس يزيد وبعد الناس يقل خلاص ايه المشكله تلاقي الواحد يتجوز عشر سنين ولسه الحقيقة اللي ايه من بيت الزوجة ما مشوف ليه مش لو فيه سعى ويجيب لا لكن الاشكال اللي غالب الناس الائام بيتكلم وبيستدير ويعس سنوات يقضي البيت سواء الزوج او الزوجة تروح لأخي لسه متزاود بيكون نفسه مش مش موظف او ما عندوش دخل وتلاقى عمل هوبت نوم ووضع للضيوف ووضع للاطفال يا عم ايه ما اتطول بانك بعدين هاتها واحدة واحدة ما ربنا يا رزال بتفلى هجم سرين 200-300 جنيه يعمل لك بس سرير وهوضب خلاص وكذلك الزوج لك ستين فوطة وسبعين مش عارف طعم ايه ناي يعني هم خمس ست ونص نص داستك هياخدوك سبتين ثلاثه وده يجيب وده يجيب واصبح الديون والبيع بالتخصيد والله المستعان فلذلك يا اخواننا نقول ان الشر اباح لك كل شيء ما لم تلزم نفسك به وده اللي العلماء بيسمون واجب بالشرط زي اللي يقول لله علي ان اصوم عشرة ايام من ذي الحجه خلاص يبقى الزمه واجب وياسم ان لم يصوم ياسم ليه يا عم لان هو اللي الزم نفسه الزم نفسه بذلك فهذا الشرط الجعلي ما لم يخالف ايه نصا ما لم يخالف نص كايه؟ كان يقول زوجتك ابنتي بشرط الا تقربها تخللها هوبه وانت يصح ولا لا صح حتى وان وافق على الشرط لا ينزل ليه لانه نافي مقصود الايه العبد زوجتك ابنتي بشرط الا تنجب منها شرط ايه فاس خلاص هنا في مقصود الايه وهكذا او قال تزوجتك بشرط ان لا نفق لك ولا سكنى لالك لا, لا تطلبيني في شقه ولا تطلبيني في المصاريف وما تتجوز ليه هتتجوزك ليه يعني ها؟ فنقول بشرط ان لا يخالف ايه نصا والمقصود بالنص قران او سنه او اجمال الضابط السادس، المانع. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ما يلزم من وجوده العدم. بعكس يا قلنا عكس الشرط. تمام؟ عكس الشرط. انسان معدس ويريد ان يصلي لكن بصراحة يا جماعة انا كاسنان اطواب. وعايز اصلي ما فيش اي رخصة. ها؟ لا. لا يجوز لا يجوز لك قال ايضا انسان بلغ النصاب عنده من المال عنده مشروع رأس ماله خمسين الف يجب عليه الزكاة ولا لا يجب لكنه مدين بستين ألف ها يجب ولا لا يجب لا يجب. ليه؟ لأن الدين مالع من رجل سكان رجل قتل آخر عمد فإذا به يؤتى له بالقصص يقتص منه ولا لا يقتص قتل عمد يقتص ولا لا يقتص فوجد أن القاتل أبل للمقتول هنا يا داور صيد ما ينفعش يبقى الابوة ما من الآه من القصاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد من والد بولد. يعني الرجل لو قتل ابنه حتى لو عنده لا يقتل به. يبقى نقول الابوة ما نعم من الآه من القصاص. امرأة او رجل تقدم لامراه اجنبيه يريد ان يتزوج بها فبعدما جهز كل شيء وجاء ليعقد العقل قالت امراه حسبك قد ارضعتكما عشر رضعات فلا يتزوج ولا لا يتزوج لماذا لانها صارت والاخوه مانعه من صحه الايه الزواجيه أن ان وجود المانع ما ينزل من وجوده العدم لما عدم الوضوء عدمت الصلاه ولما جاء الدين عدمت الزكاه ولما كانت الإبوة عدم القصاص ولما كانت الرضاعة عدم الزواج خلاص يا اخوانا معنى اذا وجد المال ده ان الفعل لا يقع ايه صحيح قال ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم تسابقه يعني اذا لم يكن اخوها في الرضاعة ولم يكن ابا له ذلك وكذلك اذا لم يكن عليه ذين اخرج الزكاة وكذلك اذا توضأ وجب عليه الايه الصلاه نعم الضابط السابع الصحيح المستوفي لشروطه واركانه وترتبت عليه اثاره وبرئت به الذمه قال الصحيح المستوفي لشروطه واركانه خلي بالك مهم جدا يبقى الصلاه فيها كم ركز اربعه عشر وفيها كم شرط تسعه يبقى اذا وفى الشروط والاركان صحة الصلاة النكاح فيه كم ركن ركنات جابوا قبول سنة. وفيه كم شرط خلص الرضا التعيين والرضا والولي والشهود والخلو من المواد فاذا توفرت الاركان والشروط صحة النكاح البيت ركنان اجاب وقبول وشروط سبعه الربا والرشد كون المبيع مال كون ملكا للبائع او له فيه القدره على تسليم معرفة الثمن والمثمن ان يكون منجزا لو توافرت الشروط السبعه مع الركنين صح اليه البيت يبقى الصحيح المستوفي لشروطه رجل واركائه ثم استقبل القبلة وسكر العوره واجتنب النجاسة ونوى صلاة الفجر أو الصبح ثم صلى ركعتين بفاتيحة وسوره يطمئنه وياتي الأركان والسنان بعد ما سلم حكم الصلاة ترد يا ابن صحيح ليه؟ لأنها استغفت الشروط والأركان دخل المكتبة عندك أقلام نعم أعطيني قلم بكياب بجنيه فضل الجنيه اخذ الالام تم البيع على نامة اجاب وقبول وشروط البيع ايه صحيح البيع صحيح دخل البيت زوج لبنكك على كتاب الله من هذه على كتاب الله وسنة رسوله قال قبلت زواجي من زواج كذا بالشهود وهو الولي صح النكاء على نساء صح النكاء طيب اذا صح الفعل ما الذي يترتب عليه قال الصحيح المستوف لشروط واركانه ترتبت عليه آساو في البيت يبقى المشتري يكتب بالألم والبائع يأخذ الفلوس يتصرف فيه يتصدق يهدها يعينها وحر بالزواج خلاص الرجل يستمتع بالمراه والمرأة تخدم الرجل به تمام يبقى في الصلاة قال وبرئت به الزمة اي في العباده خلاص اللي صلى الفجر بالشروط برئت زناه لكن لو واحد صلى وبعد الصلاه تذكر انه كان جلوبا ماذا يفعل خلاص انا صليت ها من يعمل ايه يغتسل ويعيد الصلاه يبقى لماذا لانها لم تبرا الزمة طيب رجل توضى وصلى وبعد الصلاه تذكر انه لم يستقبل القمه صلى لغير القمه دخل المسجد من الباب قام نصلي كده على طول شاف الشباك ده فكر هو الابن وقام نصلي بعد ما خلص صلاه وسلم وهو قاعد لسه واحد قال له عملت ايه قال له صليت قال له فين كده قال له ده الابن هي يا عم شغل الرسمه دي قال له والله انا صليت ده انا فكرت الشباك ده يا وليه ايش رايكم خلاص يا عم انا صليت صلاة صحيحة لا مش صحيحه الصلاه صحيحه لو هو في السحر لو هو في في السحر واجتهد وصلى وسلم قال لي تصليت غلط اه خلاص حتى لو صليت غلط لكن في المسجد ما ينفعش لالابن وراي والسجاد كمان وممكن تسال لو انت اختلط عليك الأرض لو طلعت قدام المسجد هتلاقي اي حاج يا عام الحاج لابن فيه انا مش عارف هيقول لك كده او كده صح ولا لا بخلاف النبي في الصحراء يبقى ينفعك يا عادة لالفعل لكن لو استقبلت وصليت لذلك الرجل اللي صلى ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ارجع فصلف انك كان يترك ركن الايه في مأنينا حلاص لانه ترك ركن ولما رأى الرجل يصلي في قدمه لبع قدر الدرع امر عن يعيد الوضوء لانه ترك ايه شرط اذا سوى ترك شرط او ركن يعيد الفعل لا الضابط الثامن الفاسس ما فقد حكما من اركانه او شرطا من شروطه او وجد مانع من صحته يبقى لو اختل من شيء زي ما قلنا قبل كده من الصحيح يكون الايه اللي صلى الى غير القبله في المسجد حكم الفعل ايه فاس اللي صلى جلد حكم الصلاه باننا عمر معه يعيد الذي تزوج من غير ولي حكم الزواج ايه فاسد الشاب هذه البنت زوجيني نفسك سوجتك قبل صوت حكم الزواج ايه فاسد بفقد الايه الولي خلاص يا اخوانا يبقى اذا فقد ربنا ما دخلك عم الشيخ انا صليت الصبح بس لسه كان ضهر وجعني ما ركعتش ليه تقرا وانزل اسجد على طول رزق الله وربنا غير فتقوا الله واستتقوا الله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا ولو حتى انك ولا اومان متى اقرا وانزل على طول السجود حكم الصلاه ما فينا ما فينا كان لمت ان يرقع ولو يوم حتى والسبحان ربي العظيم يجلس ويصلي جالس ينام على جنبه ويصلي نايم انما ينزل من القيام للسجود وفين الركوع او قال لك يا عم الشيخ انا كنت ما شاء الله يعني عندي شحنه ايمانيه كده فبقيت اجيب في الركعه ثلاث سجدات هم جزاك الله خير واعد الايه الصلاه واقعد الصلاه لان الصلاه تمام يبقى الفاسد ما فقد ركن من اركان او شرط من شروط كما قال او وجد مانع من صحته كما في الدين والزكاة او في القتل والالوه ما. الضابط الثالث الفاسد هو الباطل الا في الحج والنكاح الفاسد هو الباطل إلا في الحج النكاح يعني ما الفرق بين الفاسد والباطل اولا الفاسد تترتب عليه اثاره تترتب عليه ايه اثاره والباطل لا تترتب عليه اثاره وهما في جميع الاحكام بمعنى واحد الا في النكاح والحج النكاح الفعل يبطل اذا فعل امرا متفق على تحريمه رجل تزوج بابنته لا بصراحه انا مستخسرك في اي حد غريب انا هتجوزي انا خلاص امك ماتت هتقوم انت مكان امك خلاص ونتجوز ونروح للمازون ما دخل به ما حكم هذا الزواج اوعك فاسد هذا باطل باجماع اهل الارض ليه لان في نص ضربت عليكم معتكم ها ربنا ينفكره. فيش في كلام رجل امه توفت فقال ابوه فتزوج بامرأة شاب ثم ما طلب لك مرات أبوي خسار حد غريب ياخذ انا اولادي فتزوج بامراه تانيه حكم الزواج وهتقول صح؟ با فين ليه ها؟ ولا تنكح كهو نكحة يبعوكم من النساء إلا وقد سلف خلاص نتعى الأرض ده كان زمان بجيء الاسلام حرم هذا يبقى ده مجمع عليه لكن ما قد سلف لا يفرق منهم فورا معا إسلام يجب بما قبله وأنه الأرض أيوة قيس بن غيلان أسلم وتحته عصر نسو ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر اربع وفرق سائرهم يبقى خلاص لابد أن ينزل على حكام الإسلام طيب رجل تزوج امرأة سيد بغير إذن وليها حق الزواج فات لأن العلماء اختلفوا فيه العلماء اختلفوا فيه الحنفية يقولون الزواج صحيح لقياسا على البي المراه دي يصح بيعها والشراء قالوا نعم طيب إذا يصح البيع والشراء صح أن تزوج نفسها فلما تندو أعمالها وأفعالها في بيعها والشراء فكذلك في النكاح والسيب من بنفسها والجمهور قال لا لا نكاح إلا تب لو دخل بها فيفرق بينهما والمرأة تستحق المهر بما استحل من فرجها وإن أنجب منها ينسب إليه الأولاد بخلاف الأولى لو أنجب من من ابنته لا تنسب إليه الأولاد. يبقى لا معنى تترتب عليه آثار يبقى الباطل لا تترتب عليه آثار والفاسد تترتب عليه آثار قال والحج الحج الباطل هو الذي يغفر صاحبه والذي ايش يغفر فإذا ارتد اخرج من مكة أو منع من تكملة الايه لكن لو فسد الحج وجب عليه الايه المضيفين رجل جامع زوجته في ليلة مزدلفه فسد حج خلاص بقى الحج فاسد لكنه يجب عليه المضيفين يبات في مزدلف ويسبح يروح منه هو عارف ان حج فاسد ويرمي الجماع ويدمح ويحلق ويتور صوف الإفار ويسعى من الصفا والمر يعمل كل ويرجع يمت في مينة الجمار ثلاثة ايام وبعد كيه يحج السنة الجاي تبا أنا بعمل كل دا ليه لأن الحج فسد ويجب عليك المضي فيه قولي تعالى واتم الحج والعمرة لله لكن لو ارتدت خلاص بقى برا الموضوع برا تمام ده معنى الفرق بينهما معا ده سؤال برا الموضوع خارج المقرر نحن نسالهم ده, ده سؤال خارج المقرر خارج الاصول يعني خلينا في المقرر المقرر طويل ويوم قصير ها اللي عنده سؤال في المقرر في المذاكر يطرحه لا يجوز لا يجوز حتى سيب او لا فرق بينهم. حتى لو, لو حتى دليل بره. دليل بره. اه ينقل من الباطل الفسن. حتى لو في دليل لأني المسائلة في كلام فيخلاف الحنفية كلام طويل عايز درس الواحد فضة.peace be السلام على on the husband of the ما إذا أمن الفتنة المصفحة تقصد ولا السلام؟ لا المصفحة. المصفحة إذا أمن الفتنة لبس. السلام أم طويل تاريخ أم طويل السلام أم زوجها ومن أستاذه ولا سلم أصدق أو راعي؟ لا لبس. <تصفيق> أخت الزوجة شو؟ لا أخت الزوجة لا. لا يعرف كان الحج و طراق المني بجماع الزوجه, بالجماع الزوجة. بالجماع. فلو استبنا لا يفسد الحج احنا راينا في الفقه مفيش ولا سؤال في الاصول عايز سؤال في الاحكام الوضعية او الاحكام التكليفيه هاتسيبونا برضو وتروحوا للفقه فيش فائدة ها سؤال في الروابط قابل العين عليه اثر ها. هل يقع في لا صلى الله عليه نعم الزوج ها مع وافق ولا لم يوافق وخلاص انتهى الامر كان الزوج الذي اشترط اذا وافق على ما اشترط اخيه مع ابو الزوجه كانه هو الذي اشترط لكن اذا اعترض وقال لا لا اوفر الناس لا يمسك المشرك لا تؤكي والكافر والمجوسي والدرزي والسيخي والبوزي والبهائي وغلات الرفيضه وغيرين لا تؤكي الزباية بالصن لا لا توقف الا اذا البرازيل فاء اسلام اسلام واهل الكتاب بل من اطيب اللحوم لحوم البرازيليه نعم لا يا لو هو هذا خلاف الله عالم ينظر خلاص يا اخوانا احنا عرفنا المقدمه عرفنا الايه المقدمة ان الاحكام تنقسم الى ايه قسمين احكام تكلفية واحكام وضعيه والتكليفيه تنقسم الى قسمين ها صح تنقسم انت في ذلك خمسه هي الوجوب المستحب الحرام والمكروه والمباح والوضعية تنقسم الى خمسه سبب الشرط المانع الصحه الفساد خلاص طيب ومن الشروط الشرط الايه الجعل او الجعل الذي يشترطان الانسان على ايه على نس هيدا ما المصنف في بيان الادله التي يستدل بها الفقهاء على الاستدلال. نعم الباب الثالث الادله الشرعية وفيه ضابطان الضابط الاول الادله الشرعية اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. أصغارك الثاني الأدلة الاستثناء فيه. الاستثناء الاستثناء هي ستة إجماع الخلفاء الراشدين وقول الصعابين وإجماع أهل المدينة في عصر التابعين والاستصحاب والعرف والمصاري المرسلين يبقى برضو كعادته قبل أن يبدأ في يديك ايه موجز بالأنباء خريطة كده للأدلة يبقى عندنا الأدلة تنقسم إلى ايه قسمات الى قسمات. ادلة شرعية. شرعية كتاب وسنة واجماع وقياس. وادلة استئناسية استئناسية. استئناسية. يعني يستأنس بها الفقيه او الاصولي في ترجيح احد الاقوال يعني لا تقوم دليل بنفسها. أجمل وسيبدا في التفصيل فبدأ باولها فقال الباب الرابع القرآن الكريم وفيه ثلاثه ضوابط الضابط الاول القران هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بلغه العربي المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصائب ارسل الكتاب بافت الكتاب من يعرف القران هات اتفضل تمام من يعرفه مره اخرى الله تعالى تمام ها غيره هو الله عطى جلد من النبي صلى طيب لأن نكونوا مش عارفين القرآن وعايزين التعريف من, من النخص القرآن الكريم هو كلام الله كلام الله غير مخلوق تكلم به وقتما شاء كيفما شاء فصفة الكلام صفة أزلية لا تنفك على عن ذات الله فهو متكلم في كل وقت بما شاء وصفة الفعل صفة فعلية يتكلم وقتما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى وانتم تعلمون الفئلة التي حدثت الإمام احمد في زمن المأموم وغيره وجلد عليها ولم يثبت غيره من علماء أهل السنة والجماعة فقال القرآن كلام الله خرج من ذلك ومعنى كلمة القرآن الموجود الآن المختلف بصورة الفاتحة والمختتم بصورة الايه هو هذا القرآن لا في قرآن مع العسكري ولا في قرآن في السردان ولا في قرآن لفاطمة ولا في شيء هذا هو القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال كلام الله خرج كلام ما سوى من البشر أو الملائكة أو غيرهم ليس بمخلوق كما قل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم خرج ما سواه كالتوراق والانجيل والزبور والصحف الكتب المنزلة على سائل الأملياء قال بالأرض العربي خرج ما كان من ترجمات للقران أو تفسير أو شيء من ذلك فلو ترجم القرآن إلى غير لغة العرب لا يقرأ إلا بلغة العرب حتى لو ترجموه زالت الولد ما يعرفش بالحرم فقولت الحمد لله رب العالمين وبعد ما يخلص صلاه وحتى حتى بيده ما تعرفش منه أي حد لكن من يقرأ القرآن يقرأ ايه ذكر مرة فين الشيخ نور أخ الله سبحانه وتعالى الشيخ النعمة التي نحن فيها وسنحاسب عليها جاب آية من ثلاث كلمات ربع ساعه قاعد مع الشيخ نو زي مثلا أنا الشكر الايه ايه بالضبط لكن المهم ايه مثلا زي الحمد لله رب العالمين بيقول له الحمد الحمد, الحمد الحمد الحمد الحمد يفضل ربع ساعه يلف حوالين العمود في الحار الحمد الحمد في المصر ويجي يقول له الحمد لله لله لله, لله. وبعدين الحمد لله. الحمد لله. يفضل ليه في الحد ايه. احنا مش عارفين هو بقول ايه. ولا تهمين اي كلام غير بوس كده. الحمد لله. ويجي يتكلم. مفيش. ما نعرفش هو اصلا عشان نرد عليه. ولا هو فهم انه نحن. يقول لا يشور له بس كده. انا عايز اكترال دي. شيخ نور يقرأ له بقى الحمد لله رب العالمين وهكذا والسبحان الله. من نعم ربنا علينا إذا بنقرأ القرآن ونزل بنسمى القرآن ومع ذلك تجد الرجل فيهم يحفظ القرآن أفضل من, إيه؟ من نعم قال بلغض العربي المتعبد بتلاوته تمام لن يخرج إيه؟ حديث القدس وتخرج السنه فلا يتعبد بها ولا يسمى قرانا قال المنقول بالتواتر خرجت القراءات الايه شاذ قراء شاذين من يعرف قراء شاذ ها اي رسال اتفضل ها قراء اللي ماذا يعني يا استاذ اه وقال اذا الحمد لله الحمد لله تمام غير في ورد إذا الصيام اليمين قرات المسعود فصير فكفارته لم يتملى فصيام ثلاثه ايام متتابعات فلفظ متتابعات ده لفظ غيره قد جاءكم القراءة من عشان الله وله لأم نعم ها؟ قراءة عايشة. حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله نعم هذه مشهوره ايه, ايه مشهوره نعم طيب على كل حال يبقى نقول المتواتر واكد ذلك بالمكتوب في في المصحف قال نعم باب الثاني باب الثاني يحمل المتشابه على المحكم ويرجع المنسوخ الى حكم الناس طيب لو سالت سؤال القران محكم ولا متشابه ها؟ محكم, ومتشابه. ها؟ محكم ومتشابه القران من حيث السوء من حيث المعنى كله تمام ومن حيث الجمال والكمال كله متشابه وفيه ايات محكمات وايات متشابهات فيحمل الايه المتشابه على الايه على المحكة النصارى قالوا انتم ايضا يا معاشر المسلمين تسلتون في قرآن كيف نسلت قالوا اليس عندكم ايه تقول اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون قالوا نعم قال نحن في لغة العرب تات على سبيل الهيات الجن؟ صح ولا لا؟ هو عالقل صح؟ لا قول صح لا ينقش تمام؟ فأنتم ثلثتم قالوا لا نحن في لغة العرب تأتي على معنيين على معنى الواحد المعرض لنفسه وعلى معنى الجن قالوا على فرض سلمنا لكم ذلك فاين جئتيتم بانها هنا المقصود المعظم وليس الجب؟ قالوا لان هذه ايه متشابهه تحتمل اكثر من معنى فيحمل على الايه المحكمة المحكمه وهي كل هو الله احد لا اله الا الله ثم وغيرها من الايات فيحمل المحكم على على المتشابه نعم المتشابه على المحكم نعم ويرجع في المنسوخ الى حكم الناس طبعا الناسك والمنسوخ هنقف معاه في في باب حاله اسمه باب الايه النسخ لكن اذا ثبت نسخ ايه بايه فالحكم يكون للآية الاولى من الاخيره الاخيره طب مين مثال تمام يبقى تحريم الخبر تمام بدأ بلا تقربوا فيه منازل للناس في واسمهم اكبر وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم وبعدين تاج تمام فتبرج تحريم الخبر فالآية الأخيرة مسحة التي قبلها زي آية التخفيف في القتال تمام ياقوم منكم 20 يغلبوا مئتين وياقوم منكم 100 يغلبوا لا وياقوم منكم يغلبوا 1000 20 يغلبوا مئتين ها قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف منكم هشرون... وإياكم منكم أعرف يغلبه؟ الأول كان الواحد يقابل كان؟ عشرة يبقى لو قدامه تسعة لأيجوز ان هو يفر منه يقف يقتله حتى لو عادت ان هو أكيد مقتول بس يا خفف الله عز وجل حتى نزل ايلا كان؟ الاسمين فلو بقوا فلو صاروا ثلاثة فر منهم اسمها آية التخفيه تم الحكم الآن ان لقف أمام عشرة؟ والعدد 2 اثنين يبقى ده معنى يرجع في المنسخ الى حكم الناس يعني الى الحكم الايه الاخير نعم الضارب السالب القراءات الشاذة ليست القراء كما مر قراءات الشاذة كقراءه ابن مسعود في ثلاثة ايام متتابعات هذا اقر منها العلماء استحباب التتابع في صيام كفارة في اليمين وبيان قراءه عائشه في الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر في ترجيح اختلاف العلماء لو اختلفوا هل هي العصر ولا غيرها فرجحوا انها صلاة العصر فيعمل بها في التفسير والمقصود بالمصحف يا اخواننا اللي هو المصحف اللي على الرسم العثمان اللي هو مصحف ماذا؟ مصحف رضي الله عنه لا ما. الباب الخامس السنه النبويه وفيه سبعه جوازات الضابط الاول حد عندنا ايه سؤال في القران واضح تفضل. أحسن اكبر هذه الآية احسن الايه لما شق على الصحابه فقال قول وسهرنا واطعنا فقالوا تنسختها الآية التي وهدها الآية العخيرة في سورة البقر نعم السنة النبوية وفيه سبعة دعوان الضابط الأول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير السنة في اللغة هي لطريقة السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة سواء كانت سنة حسنة أو سنة سيئة وقيل أن أصلها السنة المحمود واستدل لمن قال حسن والسيئة بقوله صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة قال وثلاه أجرها وأجر من عمل بها بعده والاصطلاح ما اسر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب من قول حد يجيب سنة قولية ها. يلا شباب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له سنة ثابت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائه ونفي عام والصيب جلد مائه ونفجر كذلك من قول الصحابه امرنا بكذا او نهينا عن كذا هذه سنه يبقى اي قول صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنه إيه؟ قولي هي ان هو شيء شيء طرحه بكل هي العمليه تفضل كل يوم على الشوارع ايها الحمد الرحمن قعد ربع ساعه واتخمش ده ان شاء الله والشيخ بفضل الله وصل اخر دخل وراح الجمهور يعني الشباب هتسترو وتسمعوا الشيخ وتعملوا كل اللي انت عايزه قال اوفع احسن بس ده قول لكن صلاته على المنبر ونزوله وركوعه تمام ك ايضا هذا قول ايضا تمام الافعال السنة الأفعال, الافعال اللبوية تمام كمناسك الحج ما عدش وشرح الحج في دارس لا ده دا وقف بعرف وبد في مزدلف ورمل الجبار ودبع وحلب وبعد في قال في ده خذوا عني مناسككم صلوا وبعد ما قال الصلاة قال صلوا كما رئيسه وصل وهكذا فقال ايضا قطع يد السارق امر بالقطع الكوب تمام او سله الايه تقريريه كاقل الضب على مائده تمام كاقراره لعمر بن العاص لما صلى بالناس وهو جنو كأقاره للرجل كعب الأحبار لما جاء قال يا محمد إن الله عز وجل حمل السماوات والأرض من السنة على اسبع والجبال على اصبع والماء على اصبع وسائر الخلائق على اصبع ثم قال أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواة جسم ده إقرار ولا ايه ولا كان تكذير اقرار لذلك لما قال تقول اليهود شيء يقول كذبه يهود لأنه لا يقر باطل فاقراره أيضا للرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان ولم يجد راقب ولم يستطع صيام واعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصدق به عرق من القمر أو عرق من القمر فقال يا رسول الله هل على أبكر مني أتصدق له بالدرات رأيت الملك فلدي نفسي لي أنا بين لعتيها أهل بي أبكر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى ملأ نواجسم أقر ثم قال أعطاه عندك خلاص روح كله سبحان الله هو ده اللي احنا المواطن التي ينبغي علينا في هذه الأيام أن نبينها من صيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلي بالك مش هتبينها للأمريكان لا ده احنا محتاجين لبينها للرجال التوعب الصباح ورجالته وابو حامد ورجالته اللي كرهين الاسلام وكرهن اللي الإسلام وكرهين النبي ده نبين لهم كده الإسلام لأنهم عطين الإسلام في الحدود وتطبيق الشريعة أطع السرق وتحريم الخلق لا لا انت عايز تبين الجوانب الإيمانية بالحياة النبي صلى الله عليه وسلم تخليه حب النبي صلى الله عليه وسلم هو حافظ يدمع وياه بحب النبي صلى الله عليه وسلم بس من حيال لا يدري يحارب هذه النبي صلى الله عليه وسلم فنحن محتاجين الآن نبين للناس ذلك لا احنا ما نخطفش على النبي الا ما يعملوه فين الا ما يرسموه دلوقتي كل الخطبات بيتكلموا على ايه طب ليه ليه نستنى ما يحصل شيء على طول دايما كل خطبه شهريه انت تخطب اربع خلي خطب خلي منهم خطبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه في الاحكام وخطبتين في الوصص خصوصا لو كنت صاحب نزل يبقى كده تنوع للناس وترح نفسك؟ قال ما هذا تركه رسول وجود المانع قال ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود المانع مع وجود المقتضى وانتفال المانع. مثاله؟ السواك عند دخول المسجد سنه ولا غير سنة؟, سنه غير سنه غير سنة عند دخول المسجد غير سنة لكن عند دخول البيت سنه تمام حديث هاني شراح لما سال عيشه باي شيء كان يبدا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل البيت قرد السواك الحنابلة قاص السواك البيت على المنزل قالوا اذا استاك في المنزل في البيت المسجد من ما بعود قال العلماء لا لماذا لوجود المقتضى وانتفاء المال يعني ايه وجود المقتضى المسجد كان موجود والسواك موجود والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ولم يستاه فالطرق هو السنة فالطرق هو السنة. خلاص خلنا. مثال ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ثم ايه؟ يخطب يصلي العيد الأول بعدها يخطب وكان يخير الناس فلما اشتد الظلم من الأمراء كانوا يصلي العيد ثم ينصرفوا ولا يزلسون الخطر فماذا فعل الأمراء؟ قدموا الخطبة على الصلاة عشان غرص من عملك تعمل هذا يسيغ لهم ذلك؟ جواب لا بل تقديم الصلاة على الخطبة هو السنة وترك تقديم الخطبة على الصلاة هو السنة لذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم وتخير الناس للجلود هو السنة. من جلس فليجلس ومن شاء فالايه فليذهب كذلك نقول ان تركه صلى الله عليه وسلم لامر ما مخافه التشريع فشرعه من بعده فيكون التشريع هو الايه السنة لانه واحد يجي يقول لي طيب عم الشيخ فضل الشيخ معنى ربنا من كده ما يزمناش عليكم النبي صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل جماعه فهل الان ترك صلاة القيام جماعه هو السنة ولا صلاة القيام جماعه هو السنة ها؟ يقول المقصود بالترك الترك العدمي ان الترك الحاجه كترك صلاه القيام مخافه ان تفرض عليكم يبقى في عله هنا حتى لو تختلط الامور وياتي عمر فيجمع الناس على ابي اقراكم ابي ثم يقول نعمة البدعة هذه والنائم عنها خير من الذي يأتيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنة وسنة وما فعل الرشدين المهديين لا يأتينا في قول الخلفاء خلاص اخواننا طيب يبقى الترق والسنة نعم الضالة الثالث السنة. السنة تفصل مجمل القرآن وتبين مبهما ده الضابة الاخير ام الفطار ان شاء الله ده الضابة الاخير قبل الفطار ان شاء الله خلاص بس عايزك تركز معي ولا اخليه بعد الفطار مكامل قبل الفطار قال السنة تفصل مجمل القرآن زي ايه واقيموا الصلاة طيب لو ما كانش عندنا سنة كيف نصلي وكان نصلي لا عدد ولا صفة للصلاة في القرآن لا عدد ولا صفه للصلاة في القرآن صفه الحج ان الله كتب عليكم الحج في ايه طيب او قال ولله على الناس حج البيت ونستطاع اليه كيف يحج وهل المقصود بالحج البيت بس لا والله جاءت السنة ففصلت الايه المجمل فبدأ الحج بتوقف القدوم ثم السعي العمره وبعد منى وبعد عرفه مزدلفه منى الطواف ساك الحج خلاص يبقى ايه عاله ايه قال وتبين مبهمه المبهم هو الايه الغير واضح الغير واضح قال تعالى على لسان موسى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه علما. من هو العبد هذا لا الخبر عليه السلام من اين عرفنا انه الخبر من السنة قال فوجد عبدا صالحا فوجد خضرا. الخبر عبد صالح حديث المخاري حديث المخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك كذلك السنة توضح المبهم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه من الفجر. علي بن حاتم قال عمدت الى اقاليت ابيض واسود وجعلت اكل واغذر اليهم فلم اتبينهما الا بعد طلوع الصبح طبعا ليأكل لحد خلاص الشمس وانا الشيف فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له دارش فقال ان وسانك لعريب انما هو بياض الليل وسواب النهار عفوا ان سواب الليل وبياض النهار يعني اش لاد انت فرع من المسر لا ده هو سواب الليل وبياض النهار قال وتخصص عبور قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فادخل المسألة لي رجل مأك وترك زوجة وابن وابن وابن كافر من سيرس ومن لا ينس الكافر لا ينس منين دي ربنا قال يوصيكم الله أولادكم من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من من من يكون هناك من يكون الكافر ولا الكافر المسلم. من غير هناك من يكون هناك من يكون هناك من لو الشيخ خلص وما نعبش يبقى ان شاء الله الشيخ نور يجاوب عليه الشيخ نور خلص وما نعبش يبقى ما نبلك على ماشي قال ايضا يبقى خصصة الايه بايش بالسنة تب ايه بقاتل يارس ولا لا يارس لا يارس قال تعالى واتوا حقه يوم حصار طبعا بقراتين جابولش كرت رز يطلع زكاه ولا ما يطلعش ليه ما هو ربنا قال وقاته حق يوم حصار جاءت السنه خصوصا لا زكاه في حب او ثمر حتى يبلغ خمسه اوثق اربع ارابيب ونص يلا بعد كده اطلعوا اقل من كده خليهم لك ما يطلعش زكاه تمام فتخصص عموما لايه القران قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايدي الربا واحد سارق خمسه جنيه. اقطع اليهم ما هو اي عام ما جبتها من ايه من السنه لا تقطع اليهم في اقل من ايه من ربع دينار قال وتقيد مطلقه تقيد المطلق والمطلق والمقيد هي هيا قال من بعد وصيه يوصى بها او دين وقال فبرجل اوصى بكل ماله. يجوز ولا لا يجوز. ليه ربنا هل من بعد وصية يوصى به محدش. لقول جاءت السنة فقيدت المطلق. قال الثلث والثلث كثير. السلس والسلس كثير. قال وتضيف حكما جديدا. من ياتي بحكم جديد? ها؟ أحسن سلم حديث نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لها عن اكل لحوم الحمر الأهلي تحليل الذهب والحليل للرجاء الجاب بين المرأة وعمتها والمرأة وخالصها ده براس الجدة كان ما كانش على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمان. ما كان على حياتنا في الخلفاء. هاه. لسه في حاجات كثيرة السنة جاءت به. تحريم كل دينام من, من الله سباع من الطاي. الله عن قتل الضبعة قالها الأخ. هاه. والنمل والسرد والأمر بقتل الفواس وغير ذلك. كل سنة جاء لها النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر. زكاة الفطر فرض رسول الله من الذي فرضها السنه تمام نعم يعني وبذلك انتهينا وصلت الساعة تسعة الحمد لله وطيخ تمام يعني أيها الحبيب فينا بذلك يكون قد انتهى المجلس الاول وان شاء الله تعالى يستأنف الدرس التاسعه والنصف لو الاخر مفتركم اش يكلوه ونص تسعة ونص الدرس هيدا ان شاء الله سبحانك الله ومحمدك اشعر الله لا لك بس تغفروا الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب الصادق اسلمنا وازدادت فيه مودتنا ايات القران نفوس هلت وارتسمت فرحتنا اسلمنا حين تعلمنا ان الاسلام ارادتنا وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا عقيد الاسلام سعادتنا ورسول الامه قدوتنا بالحب